حصرياً على موقع نداء الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين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 آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم واترك البحر رهوا إنهم جند من